وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قشت الله ورصدكم جاوسي ويجستثنى من كسر ما بعد ياء التصوير فيما تجاوز الثلاثة ما قبل علامة التأنيف ما قبل علامة انيث كشجره كشجره وحوله نوتمن كسر ما بعد ياء التصغير يعني فعي فعيل مثلا ادوي لدواي يا ا ك حرفي ادوي كلمات من هي ادويا تصغير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 ويستثنى من كسر ما بعد يائد تصغيري فيما تجاوز الثلاث فيما تجاوز الثلاث رامل الشي لو كلمات عنيك لسير زياتر لسير زياتر ما قبل علامة التأنيف كشجرة وحبلة حبلة زيادة يعني وما المتاع يعني قبل المدة الزائدة قبل ألف التأنيث حرف شمد بيش ألف التأنيث حمراء مبروك وبناء سريح حميراء راع حميرا همي راع بفتحة وهروها مع قبل ألف أفعال يعني بيش ألف أفعال ناكي نكسر مثلا أجمال عفون أجمال وأفراس أجيمال أجي أجي ما بفتحة أو في را أو شيو تلك اللسي حرف زيادة وأما نشي تهاية على ما يتأني مالذيك زائدة بيش ألي في تأني وهروها ألي في أفعال و ما قبل ا فعلان يعني اقى ا فعلان من هبه بلام بمرجع او فعلان جمع نكره لسر فعلين وما قبل ا فعلان بلام شيء الذي لا يجمع على فعل اقى جمع جمع كلاس الفعالين او ام بابني مثلا سكران سكيران وثيمان وثيمان فيجب في هذه المسائل ما قبل علامة التانيث ما قبل المد الزائدة قبل ألف التانيث ما قبل ألف أفعال وما قبل ألف الفعلان بلانبا بمرجع الذي لا يجمع على فعاله لهم امانه لدوا تصغير كسر ناكن وكخي أمانيتا سكران وسكيران رثمان وثيمة في هذه المساء البقاء وما بعد يأي التصغير على فتحه للخفة نجاتي كسر كين فتحة بوشي بوكا بو خفيفة ولبقاء ألفي التأنيث ولبقاء ألفي التأنيث بويهردو ألف التأنيث بما ثواء وما يشبههما في منع الصرف وما يشبههما كل شيء يشتري في تانيث ممنوع من الصرف بما ان تو مثل مثلا يعني سكران سكران وثيمان أما انا راسه ال في التانيث اثنين في التانيث الصرف سكران وهي عثمان وهي أفعال وأمانة بويك اللي مكان هل ممنوع من الصرف بل بس كارينك هم للايك للايك تريش وللمحافظة على الجم بوي جمع كانش لنونش بس أجمل كاتر إن أجمل فاصفة صغيرة كدواء أرزان جمع يعني فوائدي أويتها وللمحافظة على الجم فتقول شجيرة وحبيلا أما نبو مثالي يكمن بو تانيث تأنيث جا تاء تأبيت يعني في مقصورة بي وحميراء بو تأنيثي ممدودة وأجيمال وأفيراس وسكيران وعثيمان لأنهم لم يجمعوها <تصفيق> على فعالين على فعالين أما أنا جمع نكلا أولا سلشي وزني فعالين كما جمعوا عليه سرحانا وسلطانا سرحان صراحين سلطان سلاطين إذا جمعي تصغيري سرحان وسلطان كيف؟ سريحين سليطين سليطين ولذا تقول في تصغيرهما سريحين وسلاطين لعدم منع الصرف بزيادتهما ممنوع من الصرف نين ممنوع من الصرف نين سرحان سلطان فلم يبالوا بتغييرهما تصغيرا وتكسيرا لبلاوي ممنوع من الصرف نين هجبا ياخي كان فينا داو لكاتي جمع تكسير لكاتي تصغير هالقران كاريك دي أكربا سلطان سلطان صلاطين وسرحان سريحين تز... تغيير كارو بلا بويمن بويجمع كبينه بومن عن الصرف جبينه مثلا سكران سكران ريسوكيران بويالف هناك بينه تمام من الصرف ويستثنى من التوصل او مساله ويستثنى من التوصل الى بناء اي فعيل وفعييل بما يتوصل به الى بناء مفاعل ومفاعيل عده مسائل جاءت على خلاف ذلك لكونها مقتتمه بشيء مقدر انفصاله <تصفيق> والتصغير وارد على ما قبل ابوتمان <تصفيق> بوي بناء فعيل درسكين وفعيل بوي بناء درسكين شد ويبكين لبناء مفاعيل عندي دسكاريبكينغ ورانكاريبكينغ لبناء مفاعيل مفاعيل طالما هدي المساله هي مستثنى نابي يمكن بو دلسكين بناء مفاعيل ومفاعيل ورانكاريه السبب هذا سيدي هنا خير برك, برك هي مستثنية او حارف. ايش بو شُنكا او كلمه نكوتائا بر هاتوا ووابد تقديرا منفصل بالجواز والنقلو كلمه ن سببونه من حنظله اصلي كلمني اصلي كلمني بون زعفران زعفر مسلمين مسلم الفنون أمانا بر كلمات بر كلمات تنكب باشغر يعني لكونها مختتمة بشيء مقدر انفصاله يعني في التقدير وكوايه شيفل منفصل والتصغير وارد على ما قبل تصغير الشيء تصغير لبيش او تصغير بسر شتك عديت ك منفصل نبي لاستصير بسر الذاتي كالمكياج والمقدر الانفصال اشتكر مقدر الانفصال بيت هو ما وقع بعد أربعة أحرف أدواية شارح حرف ده دويا كوا مقدر الانفصال يعني تقديرا وكم منفصل وايا أدواية شارب حرف ده بونم من ألف تأنيث ممدودة كقرف صا وفا وصات سيكا كامل ا لفت نيتي قرفوسا همزي قرفوسا همزي كو تاي او ا او تاي هي هي يعني تائي تاء التأنيث تاي هي تاي هي هي هي هي عبقري سعبقري عبقري هو كلمية الوايا يأتي نسبين كاو بتشيو عبقريو بعبقرو مقدر النف انفصاله تقديرا منفصل بكلميك تربة قرفصاء ألف تانية حنضلاتك تانية أو ألف ونون زائدتين ها سك زعفران خ الزعفرا الفنون كان زائدين وجلجلان جلجلان يعني يعني كنجي جلجلان السمسم في قشره قبل ان يحصد يعني بيش او يكون جيد دلو بكل لا تؤكرك او كنت جلجلان ايسا جلجلان جلجل كلمة كيبرام الفنونك زائدين او علامتي تثنية علامتين تثنية كمسلمين ومسلمان سياءنون غر الفنون زائدين مقدر الانفصال أو كواية دكلمة بن بلام أو علامتي جمع تصحيح المذكري والمؤنث كجعفرين وجعفرون يا أنون يا مقدر الانفصال أو عجوزي المضاف عجوزي المضاف والمسجى مضاف والمضاف إليه وبمثال مضاف إليه كي تشوف كعجوزي مضافه مضافة مضافه مركبي فاشجري مركب مزجي فاشجري مركب مزجي و مثال بعلبك باع بعل بك بعل بك مساء بك عجوزه ذكري بكك نعت بعيل لبك بعي لبك بك جو خيمنته عموما أو عروزه المضاف والمزجيه فهذه كلها يخالف تصغيرها تكسيرها يخالف تصغيرها تكسيرها سألت لا لا لا لا تكسيره اشتك مالك لتكسير أهاتين بوى بجين وزن مفاعيل مفاعيل دسكاري المكان مانك بس لتسكارينا دس مثلا دسكارينا مثلا لتصغير قريف صعق قريف صعق قريف صعق قريف صعق قريف صعق قريف صعق قريف فعال هو كما ليكد فعال زياده كما ليكد وانقرفس بوي مفاعله مفاعيل ما ندرس كده لجمع عند اسكاري كلمه كما انا كت زياده كاين منهم بس انا لبر اوا فاوك باشغروان مقدر الانفصال شنو كتشين يتا يان ألف تعنيثا، ين علامي نسبةا، ين علامي تثنية، ين علامي جمعة، ين زيادة ألفونونة. هؤلاء منفوكو منفصل للتصغيرة أنيرينو. قريف صاع، أكوخو، حني ظلا، ربي قري،, قري. زعيف فران، زعفران زعيف فران. شو كم؟ إيش زعفران. زعفر تصغيري وشى زعفير ألفون ناقلة جون داع ألفون ناقلة جون داع الانفصال معنا جل جل مثلاً جل جل, جل تصغيرك جليجل جليجل جل جل جل ألفون ناقه جل جل جل جل بوا مسلمين مسلمين مسلمان مسلمان مسلمان وجعيفرين جعيفرين أو جعيفرون فأش قلت كان مسلم مسيلمات. مسلمات مسلمات يعني كده مسلمات وأمير القيس ها بو أميرس شو مضاف مضاف ليه هي القيس أمرؤ القيس قيس تسكرينك شو كعجوزة أبو خوي من بس مضافه فكل شيء تسكرينك أمرؤ أجيد أمير بوفعل القيس بعلبك هو مسجى بوعي بعيل بوعي لبك بكك أبو خويتي بس باعلك يتبو عيل شون كدس قريب عجوزك هناك أما لتكسيرها سيك قرفصة بتقرافس قرفصة بتقرافس حنضلة بتحناضل عبقري بتعباقر زعفران بتزعافر جلجل جل بتجلاجل إذ لا لبس في حد في زوائدها تكسيرا كانت كذا زائد كان الحذف في هيك لبس واختلاف هنا بخلاف التصغير ما فيش معنى التصغير تركن دوانيه عند ل... لوانيكه بس كده اقل تست انه لبس لك مفردات بس بخلاف التصغير الانتباس بتصغير المجرد منها أو عنيك هوابعش قلنا جلنيا لجل أوانا وإذا أتتألف تأنيث وإذا أتتألف التأنيث المقصورة الرابعة أتألف التأنيث لشوارمها يعني لدواي شوارم نبو لدواي شوارم نبو شو كم مانشي والمقدر الانفصال هو ما وقع بعد أربعة حور لدواي شوارها شوارد رش بس دي لدواي شوارها اجل قبل التانيث خوينه شوارمها واذا اتت الف التانيث المقصوره رابعه ثبتت في التصغير لتصغير امانته فتقول في حبلة حبيله حبيله شنو ناخذ خويه شيه يعني نمدسكري حبله حبيلة وتحذف السادسه والسابعه سيما في جمهوت من مقدر الانفصال. لا شارما حبلا أبيته حبيلا أمنه. بلام أي للششم ولا حوتما. للششم ولا حوتما. شيء أكل أو كانت حذفة لغيزا للنصي. وبردرا ووبردداية وبردراية. لموضع شونيك اسم الموضعين في العراق لازم لك فتقول لغيغيز لغيغيز يسأل لغيزاء سيدي كم زان شن حرفة ها جنما فينجا فينجا ألف حشر عليه وتحذف السادسه تبع حذف كحذفت كده ان جبي اللغوي اللزي غيز بو لا مضمون بينا حرف بينا دوهم حرف دانه اللغه يا يق دانه مثل ان جا غيني ولكن هذا هو افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك شدار على شدار ساليني نيا اهلا لو لغيزان لنلوزي يعني اسمه لوزي اشرح سلبا ليا بردر اذن شانا ها ها ها ها ها ها ها this ألفي ألفي حاولتني حدث خدوى ويا أكانش حدث خدوى لقال يا فتقول لغاية غيس وبريدر، وكذا الخامسة إن لم تسبق بمادة فينجم إش حس فكرت أقل شيء أقل مادة لفيش نبو كقرقراء همش نايش شناء موضع عمليانانا قرقراء قرقراء كسألي في قرقراء كذتا فينجم لفيش شوا تقول فيها قريش وإن سبقت بمدة برا مأجل ألف ألف بنجمو تنجم حرفه لفيش مذهب خييرت بين حذفها وحذف ألف التأنيث كحبارة يسمى حبارة أليفي حبارة أليفي كوتان بينجم طبعا ما بيشي شو أليفي كتير هيك، تقدم أليفي ناوي طائرة جايت أتواني أليفي بينجم حذفك، يان أليفي شي، أليفي مدك وإن سبقت بمده خيرت بين حذفها يعني بين ألف المدة وحذف ألف التعلق يعني ح ألف الأخير كحبارا ناري طائرة وقريثة قريثة لتتمرن ناري خرماة فتقول حبير أو حبيرا حبير او حبير او الف في كوت حذف في حذف قدوه ادي في بيشد كلوته يا ادغمت قدوه اجوزت حبيرا او في يا كم عباء حذف قدوه ادي في كوتاتي اشتوه قريس قريث او قريثة قريثه قريثه قريثه قريثه قريثه قريثه وياي قريثه قريثه جاءت واني قريثه قريثه قريثه قريثه قريثه قريثه قريثه قريثه قريثه قريثه قريثه قريثه قريثه قريثه قريثه قريثه قريثه قريثه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 عندك براكاري لمفاعله المفاعله كليت بران لا تصغير ناكلت كليت وانجا فاشا وانا عندك اشتيباز كلا سلشي لسل ألف أقر لششم لا حبتن بن فاشن وانا واعلم وعلم أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها عندك حروف هي كقلب وسلاحاتها كاتك تصغيري أكي أو حرف يعني اعتبار بأصله كاني أنا أصله كان مبزن تشين لشيء وهاتنو تأريو إذا كتصغيرك أكي أشيتو أبو أشيتو مثل قيمه قيمة يعني قيمتي يكتبه ولا قيمة يعني الثمن قيمة الأصل قيمة قيمة يعني أو يكالشتج ببرعبر شتج بقي شتج ببرعبر شتج ده يعني قيمة بقاعدة يواوي ساكن ما قبل كسر ببجي قيمة بشه قيمة بتصغر كده كقيمة تصغير كده ت أبي بتشوف كي يا كم ضمة كده وين فتح تصغيرك يا ببقي قيمة اغلي قوى ما بوى لبدوى لا اصلا اميا اهوي واوا سيدي اكل لبدوى اري قوى ما كابو قافل شمال موم هاكي هوتا واوكا اغريني توا انا يا اجيشي داني يا اجيشي داني لبسيوكا اول شيء اول كلمات مانيا شون اصلا كاني شون بيت اها تصغير انجرته و اصلا كان يفعل كان ثاني الاسم المصغري لينا منقلب عن غيره اجر دوهم حرفي اسمي مصغر لينبو جا حرفي لين، وابي يعني ابد وابي يعني يابد. منقلب عن غيره منقلب عن غيره يعني خوي أصل أو نبي الكلامين كتير وعات في كلامي ترى جاء أجر خوي لينش بكرة مثلا مثلاً خوي جاء بخوي جاء بوا بكرة بيع مثلا جاني وش هي خوي بونم ونا حمزية كلام وشي حمزية كلام وبواب ألفة كلام وبو. قل لي راندوم شن دير انا بسوت بوكه سيره يا كم خويهشيا دوهم حرفي اسمي مصغر لين بيت منقلبا عن غيره بلام بيسترش تي بيت ترابي يردو يرد إلى من منقلب عنه اي غريت وسر اصلكي سواء كان يعني الأصل واو من قلبة ياء واو بكلاب باء او ألف ينشي ب من يعني واو بكلاب باء ألف كاب واو بكلاب باء ين واو بكلاب باء ألف نحقيم سقيمه لاصل قوماع ما لاصل ما لا أصدت شيئا موهن موهن موهن قرآن كريم السلاحات ما عموما تقول فيهما قويمة ومويهن أو دون نقطة دانة أو غلطة أو دون نقطة دون نقطة كان لابد السلاح مويهن رهاب نكتا ما شيء عنده كلمة يبقى إذ أصلهما قومة ومواهن ومواهن يعني أصل عنده كلمة آوايا قومة ومواهن بدلين لكيش بواننات بسمى واح يعني ما مواهن أجل جمعي مواه بكين سيدكي اعطى امواه أفعال يعني لسهل وزي فعال جمعي كنبتشي مياه ماء مياه ماء جمعي كيبعي اي مياه بو ديار اخوي اصلا مواهونة مواهونة بامواه بمياه جمع كابو جمعي كذلك كابو بظلقي جمعي موه كابيتا أموها وهلوها بمياه الجمعة كليل موها هون قاعدين شبه سلاحات وموها الواو المتحرك ما قبل مفتوح كلفت ألف بوتا ماه ماه بوشيوه ثم قلبت الهاء ها او همزه ان جماه و تشي همزه ها كيف و تهمزه ما هو تهمزه شو هو تهمزه كسنازه شن كاما قلبي كيسامعي ان تركيزني يعني اربكي نيتايا بيتايا ما تالي بس تنما بويس ما ها شو هو تهمزه على السماء قلب كيش سماعي على غير قياس فصارت ماءا فلما ببلقي الجمع جمع يمأ زانين أصلي ما ما وها هنا، بو يكانتك تصفيتك موهون ما وها، ألين مويه، مويه، ما إذا مويه، شو كان لبره أو ألف ل أصل وواه يجين مواه موه مويه. حمزة كان مويه. كان يعني تصيدان إبتداء موي حمزك إن أصلها إبتداء موي أما لبر أو أصل ثاني لبر إذا أصله لين جرينهو أصل خوان كلمة قيمة ثمان يعني قيمة الشيء قدره وثمنه بخلاف ثاني نحو متعد في تشواني ثانية هاشيوي متعد سأكلمهم متعد في أصلاً كيا، ها؟, ها؟ لا شيء، لا مش ما عدي، ما ضارق الوعد. يتعدي يا بوتا، يتعدي بو بشي، سوي زي فت على، بو بقي التعدي، اسمي فاعل دروس كبتا شي متعد متعد متعد كابل يا ستا اقل متعد تزغيري كين ابوايا موي موي عد متعد موي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 مواي مويها مواي مين مما كان م مين متعدة أو ده أنا مضموميكا متعدة فجيكا وواي كداسة كده تاعي وواك داني تاع كده افتعال حسيكا يأتي تصعيد أنا ليه مواي بعيد مويعي هيواب ما كده مويعي تقول فيهما عفوا بخلاف ثاني نحو متعد لابرا واضحة فانه غير لين لابرا وي لين نيا فيصغر على متعد متعد كيف يكون متعد كلمين متعد دو تاة هي هيوا وكيا قلب وتوبتا إيكا نتاة إفتعال يكتاة يعني كتاة افتعال حسفكا لكي كانت افتعال حزفك يكتأ امانته قلي متين متعد فيصغر, فيصغر على متعد بوشي ناقرينو بواو شمك لينيا إما شيء قلي سواء يعني فإن كان ثاني الاسم المصغر لينا منقلبا عن غيري اقل ليني مادام ليني دس كاليني ولكن هذا هو موجه فإنه هو موجه فيصغر على موجه لانه هو موجه متعد ألم متعد كاسم فاعل لانه هو موجه لانه هو موجه متعد هو موجه لانه هو موجه لانه هو موجه لانه متعد اما مذهب السبويه يعني متاعد بلم زجاج عليه وذهب الزجاج الى ان تصغيرها ميعد او كم جاباس يمكن ميعد اتواني بيقريته تاعكش بقريته برد الواو الى الاصل عموما مذهب السبويه وايه ما دام حرف لين لي متاعد متعد على متعد اما انا كابو اسف عليك ما دوهم حرفي مصغر، أجرلين بو، سيد أصلكيك، سيد أصل إجرين بو أفهم، أجرلين بو إجرين بو أصلك، أجرلين نبو أيها الين، وكم متعي، رين متعي، أما ذبيسروه هي، في صرف على متعي، وبخلاف ثاني آدم.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 كنك دوهم زي أعدم أعدم اصلي أصلي ألف دومي آدم حرفي لينية فانه منقلب عن غير لين فيقلب واو كالألف الزائد ما دام منقلب عن اللينية كنك يا فإن كانت ثاني الاسم المصغر لينا كش تبوك فان كان ثاني الاسم المصغر لينا منقلبا عن غيره او غيره هي اعلى هي تعليق بنس منقلبا بنسا عن لين باب منشن كان او نسخي وعياله يسالوننا نسخي تسام ام هل نسخي بويلاك يشين نجاتي بمشيتي فإن كان ثاملا اسم لين منقلبا عن لين خوي من خوي لين منقلب عن لين بيت إلى من كل بعدي أجا بولي نجي لين منقلب نبي عن لين وكو آدم شو منقلب عن غير لين لهم زوب ألف لهم فيقلب واوا كالالف الزائدة الزائده من نحو الضارب سالي في ضارب خو منقلب ليه هيك يمكن اني في فاعله اقبارب تصغيق ضوي بواو كواوي ادم اويد اي بو لبلوي ام الف ادم منقلب عن, عن لين منقلب عن همزه واضحه فيقلب واو إنك الألف الزائد من ناحية البارح والمجهولة يعني الألف المجهولة. التعليق هنا كفين مش هني. فاهم؟ التعليق كم النقطة. كام؟ وتعديهودي. التعليق أنا عديه من غيره. آه أبو مصطف. فإن كان ثاني الاسم مصغّلين من قلبه عن غيره. أي عن لين أي إذا كان أي إذا كان ثاني الاسم ثاني الاسم المصغر لينا ومنقلبا عن لين فيرد فيرد إلى الاصل أما إذا كان منقلبا عن همزة مثلا أما إذا كان منقلبا عن همزة منقلبا عن همزة نحو آدم فيقلبوا واوًا فيقلبوا واوًا ولا يقلبوا الى اصله وهو الهمزه ولا يقلبوا فيقلب ولا يقلب الى اصله وهو الهمزه كابو اگر اصلاكي لين ب اغرين وب لين هي اصلاكي لين ب همزة ب هو او كاتر اي كاينه واو جايت الوك واو زائد اوكو الف زائده ب او يان أليفي ومشمانهي هر ناجدانين زائدية يان أليفيك مجهولة وال والمجهولة من نحو ضارب كالأليفي زائد من نحو ضارب والمجهوله من نحو صاب وعاجل سكلمي صاب يعني صاب لنجاوك كان لذلك طالب هو الصابب وصارت شجر المر وصارت شجر مر او هو شجر مر يعني ذلك كتاب اسم نازلين ام كلمه الصابه الف كي تشا واو ياء شون كمجهول الاصل مصدرني يا فعلك يعني بزين عاج مثل وعاج عاج داني في العاج في او كانتي العاج وعاجي سالي في عزنا زين وويايا ايا اوي شو بضع من نحي صابن وعاجي كابو الرنش فتقول فيها ويدم تصغيري ادم والضويرب والصويب صاب صويب و عجويش شنو كان مجهول الاصل يعني زائد و ضارب يعني همزه يا اما اقر خويلين بوكو في مو ماء امانه اي غلطت بولي لك خويا الا شينا بخلاف ثاني المتعد كلميك من باس بخلاف ثاني المتعد نحو متعد يسموا المتعد لبرويه خليني سادم دوام حرفك لينا همزة ألف بس موتاعد هالليني لصورة دا سيدك تاع عمل لا يسي ليني برام لا يزجاج لبروي موتاعد مو مو تاعد ليني أنا لينا ما دام لين, لين بيت أو كتاعي كأن شي مو مواعد مو عيدا سر أصدقائه وأماناته ويش مشكلة كذي. أما لايسيبه وهي لبره حسابي بوت تاعه كدوة ثانٍ اسم المصغر ليني باش وأما تصغيرهم عيدا على عيد عيد تصغير يعني كدوة عيد ججن يعني على عييد. شو عيد شو كعيد بود فيو عيد. ولكنهم لم يكن عادي يعود عيدا العوده يعود عوده العوده عوده عيد عوده عيد يعني لا عوده عوده عوده عوده عوده عوده عوده عوده عوده عوده عوده عوده عوده عوده ابويا بيعتهي عويد عويد چونك اصلي عيد واوية من العود بيعتهي عويد لبر شي ناوي عويد تمك اجا دارك فيت عود دارك فيت عود اقل عود تصغير كيف ذا عويد التباس الرساله لبر التباسك عود عويده دا له شوفككك عيد يانوتيان عييد بوي بزان ريك وعيدة يبر التباس ناكبره واما تصغيرهم عيدا على عييد مع انه من العود لقال الله وشاك العود شعيد فشاد دعاهم اليه خوف الالتباس بالعود احد الاعوات يعني ان شاء الله دارك أو كان ياء من واو أو ألف أجر دوهم حرفي مصغر ياء بيت كلاب بواو ين ياء بيت كلاب بألف كموقن وناب سموكن اصل شيئا مي ميكن مفعل مويق يا اي ما قبل المضموم ابوها موكن موقن وناب لا اصل حكي نيب, نيب. موقن وناب تقول فيهما مويق مويقت مويق ويلا كموقن وناب تقول فيهما مويق ونيب اذ أصلهما ميق ونيب نيب بوشي بثناب بوت في ابوان نس نيب نيب يا اكم يا ايساكن ما قبل متحرك كدوان تناب ناب يا عيشا بوتا الف يا أبو تألف. النيب اغلبين تصغيركين كين حالين نو يجيب نو يجيب عفواً أجناب تصغير كين كي هي سر وسر نجيب بعشان تصغير كيا موقن مراعاتي أصل كيا كين شو كان موقن ميقينه بتم ميقين أو كان همزة منقلبة يام يانخوي همزه ببيت كلابي بيع كذيب مثلاً اخوي ذيبتي ذيب لاصل ذيب ده يعني قلت ذئب ذئب سيكه همزه مع قبل مكسور هنا شيء يا يا ذئب ذيب ذئب ذيب او همزه او يا اگر بين تصغير ذيب كان بين شيء بك المراعاه اصل اصل شيء همزه علي شيء ذو ايب للذؤيب. تقول فيه ذؤيب أو كان أصله حرفاً صحيحاً غير همزة غير همزة نحو دنينير في دينار دنينير دينار دينار أقربين تصغيرك دينار لبلو أصل دينار دينارة دينار يعنيا لو أنا يلبر تخفيف كلفت دينار دينار دينار خشط روسالد دينار أجل من تصعيد كين يا كان لابي مش نسرب منه كخوي بيت الدوناي نير نونيش تلامينا دوني نير, نير. بيت النون بيت ويجري هذا الحكم في التكسير. أم حكمي كباس مانكت أم قلبانا لجمع تكسير شهدات الذي يتغير فيه شكل الحرف الأول كموازين السموازين أصلا قلت يا ميزان ميزان ميزان سلوزنش يا ميزان مفعال مفعال يعني أصل الميزانشيا ميوزا من الوزن ميوزا الواو الساكن ما قبل مكسور بوت الميزان أجر الميزان جمع كين بس روز دي فوائد ما يجين مايزي أو الواو كيساكن قبل مكسور بو ببيع بس يستحق بو ما يجين ما موازي كومان كد وثمن الفتحة ياك شيء نوصل موازين كموازين وأبواب وأنيات بخلافه نحو قيم ودين أبواب بابون بابون أبوابن سيب بابك باب زنوا وطيا تاني كابو لأصلح وشيء بوابون بوابون فعل كانت تيك هي افعال وزني أفعال أبت يعني أزاني أو اللي فدا أصلشيا واو أجرد أنياب نابون نابون أبي أخوي النيب بيت يعني النيب يا النيب كانت يجيد أفعال أنياب جزاني شيئا بخلاف نحو قيم وديم قيمة وديمة ففي شوانيش دو كلميه نرى قيمة وديمة قاوسة قيم جمعي قيمة وديم الجمعي ديمة فعل وفعلة قيمة فعلة فعل. وإن حذف بعض أصول الاسم أجر